وللهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <قل> فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون